خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون والله عليم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاكم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميدا زعم الذين كفروا أن لن يبعثون قل بلى وربي لتبعثن ثم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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكف عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسول فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن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 خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم